عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها مولانا يا ذا الإنعام مولانا يا ذا الإكرام يولانا يا لا إله إلا هو أنزل القرآن ما أبدع آياته ما أجمل رونقه لا إله إلا هو أنزل القرآن ما أبدع آياته ما أجمل رونقه أبشر أنزُم يا قرة القرءان اجن والرضواني امشوا انزوا مره القرآن في جناتين والرضواني فالايوم الا ابن في حلق ايماني فالايوم الا في والتقامينا والتقامينا والتقامينا والتقامينا في حفظ اياتي والفهم المستمر له مولانا يا ذا الكرام مولانا يا ذا الانعام مولانا يا الكرام بيضاء صفحاته ما أبلغ كلماته يدعونا لعبادته الواحد الأحد غيطان صفحاته ما أبلغ كلماته يدعونا لعبادته الواحد الأحد مولانا يا ذا الإمعان مولانا يا ذا الإكرام فالدرجات العرية في الجينان له اغرأ وارتقيه فيه و بالآية اسمه فالدرجات أعليا في الجناد له روّك وارتقيه ورتق فيه و مع السفراء الكرام mới البررا مع السفراء الكرام البررا السفر البرر مولانا يا ذهى الإمعام مولانا يا ذهى الإكرام و والتفاينا، والتفاينا، والتفاينا، والتفاينا في نشر الدوام وإلى ما درناه القرآن. مولا يا ذا الإكرام، مولا نا يا ذا الإنعام، مولا نا يا ذا الإكرام بشركة بشركة عزت مولاك، قرآن الأهدأك بالخير يا تشراك تشراك فلتقل مهلاك وراءنا أهلاك بخير يراك تشراك تشراك فلتقل وراءنا بشرانا fmtatnu mawlaka quranan ehdaka bil imam ikram ikram